صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا فلاح المؤمنون الذين هم في خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعدون والذين هم لفوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ثم جعلناه نطفة في قراء متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ قَدَّرْنَا لَكُمْ أَرْآئِكًا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ وافلين. وَأَنزَلنا مِ السَّمئِمَا أَمْ بِقَزَرم فَأَسْكََّهُ فيِي الأرْرضِ وَإَِّا عَلَذَهَا بِم بِهِ لَ قَادِرُون فَأَن شَأنَّ لكُم بِهِ جََّاتِ مِنْلَفِيلِ وَأَعْنا بِلَكُمْ فيِهَا فواكه لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالزَّهْرِ ذِي الْأَكْمَامِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا في بُطُونِهَا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْصُفَ بِهِ الْأَرْضُ ۚ قَالَ رَبِّ صَبِّرْنِي بِمَا كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الكفة إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الرالمين فقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا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 وَإْرِ الْ المَوضُوبِ عَلَيْهِم مَلَظَّادلينأَ آمين آمين ثمَُّ أَن شَأْنَا مِنْ بَعْدِهٍِ قَرمًا آخَرين فَأَْسَلْم فيِيهِم رَسونًَا مِنْهُمْ أَنْ يعْبُدُ اللهَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهِ وَيْرُهُ أَفَنَا تَتَّقون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 أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل اكترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين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 ثُ أَما شَأْن مِنْ بَعِْهِم قُرون آخَين مَا تَذّقُ مِنْ أَُّةٍ أَجَهَا وَماَا يَتأفرِودثُ أَرثَلناَا رُسُونَ آ شَرا كُمَا جاء أَُّ تَ الرَّسُون مَا كَذذبُوه فَأََْعْ لَاذَعضَهُم فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعِدَ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 فَسَنَا مُوسى وَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا هُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ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 أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبني لنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ الله أكبر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 حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفصون مستكبرين به. ثامرا تهجرون أفلم يتذبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فَهُمْ له منكرون أَمْ يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ سَنُؤَنِّسُهُمْ خُرُوجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار وَلَهُ اخْتِنَا فَلَيْنٌ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السنوات هُوَ الَّذِي رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العظيم فَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَقُولُونَ مِنَ اللَّهِ قُل فَإِنَّمَا تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ بِبِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِم عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قُل رَبِّ إِنَّ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَكُنْ بِتَصْفِيقٍ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهُ أَن يُرِيَكَ مَا يُوعَدُونَ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَخْفَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ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 فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا أن فتهم في جهنم لَئِنْ صَحَوْا وُجُوهُهُمْ مَا رَوَوْا هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَلَبِثْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قوما ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خير فاتخذتموهم فخريا حتى أنتوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَانُوا لَبِثَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَابِدِينَ قَالُوا إِنَّ لَبِثْنَا إِلَّا قَنِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفز وارحم وأنت خير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 وليشهد عذابهما طائفة مِنَ المؤمنين الزاني لا ينفح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم ثمانين جلدة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 ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامفة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله أكبر الله أكبر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 إن الذين جاءوا بالإف عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حسين sin alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishata filla-ladina amanu lahum adhabun alimun fid-dunya wal-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walawla tadnullahu 'alaykum wa rahmatuhu anna allaha ra'ufur rahim Allahu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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع فقوات الشيطان فإنه يأمر بالفهشاء والمنكر ولولا قضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أهد أبدا ولكن الله يتكي من يشاء والله تميع عليم وَلَا يَأْتَلِئُنُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَاسْتَعَتِ أَنْ يُؤْتُوهُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَادِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَطْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ ضَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين يغضون من احصانات الراقيات المؤمنات دعوهن في الدنيا والاخره لعنه في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجله بما كانوا يعملون يومئذ وقفيه هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يطلبون لهم مغفرته ورزق كريم الله اكبر باه اكبر الله اكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعه وإياك نستعين سهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسانتوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ الْمَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ لَنَاكَ اَذْكَانَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَخْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَطْرَافِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَرُدُّونَ إِلَىٰ هَٰذَا الْجُهْلَانِ جُنُونَتُهُمْ أَمْ آبَاءِهِمْ أَمْ آبَاءِ جُنُونَتِهِمْ لا نكس أيمانهن أو التابعين غير أولي من الزجار أو القفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضردن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله, الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.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 خراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنفحوا الأياما منكم والخالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا كفرا قَالَ وَاللَّهُ وَاعِظٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرجل تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم وَقَالَ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ قَدْ مَضَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَتَاعُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ المصفاح في زجاجة الزجاجة كأنها توكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيكونة لا ترقية ولا غربية يكان زيكها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بذوء أذن الله أن ترفع ونذكر في أسمه يتفح له فيها بالغدو والآطال رجال لا تلهيهم تجارة خانات وايثاء اذ زكاه يقفون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاربكار ليهديهم الله السلامة منه ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيا تنعبد وإيا تنسعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فعمابُ كَثودٍ بغيرتي يحب مظوم آ ماأَ حتى إلى جأَ لم يجد شيء حتى إذ داأَ لم يريد شيء أوجذَلهعم د فَس إتاباب والله تريع الحتاب أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه فحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من فلم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيب طافات كل قد علم طلعته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَمُقِيرٌ فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْسِحَ سَحَابًا فَيُمْدُهُ بَيْنَ السَّحَابِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلَهُ رِكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ يُصِيبُ بِهِ من يشاء فَيُصِيبُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ ثَرَى بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ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 بهجن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله خلق كل دابة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 أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويقشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تختم طاعة إن الله قبيل بما تعملون قل أضيعوا الله وأضيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تضيعوه فاهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وَوعدَ اللههُ الذيلَ آمَنوا مِنكُم عَ مُصالِحاتِ ل يتقِ فًَا ن في غَوْ لستَقْم فَ ن في الأبْضكَ مَتَّقلَ فََّذين من قَهِم وَد مكًا نَّدَمدلَهُم وَلَ مكًاَّ لَدَهُم الذي تَولَهُم وَدْ بَداًا الن مِمْ بِ خَم يعبدون لي لا يشركون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صَلَاتَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لَعَلَّكُمْ ترحمون. لا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَهُونَ عَنِ الْإِثْمِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ مِنَ الْأَمْرِ وَالَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَنكُمْ من قبل خلاف الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وَمِنْ بعد خلاف العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال من قوم الحلومه فالتئلوا كما التئل الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والقواعد من النساء الا فليس عليهم جناح في ما يرجون لثا ان فليت عليهم نجملاح ان يقعن بها غير متبرجات بزينها وأن يتعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرجوا ولا على الأعرض حرجوا ولا على المريض حرجوا ولا على أنفسكم أن تأكدوا من بيوتكم ولا علىها ان تحكم ان تاكلوا من دمائكم او دموث ابائكم او دموث امهاتكم او دموث اخوانكم او دموث اقواتكم او دموث اقواتكم ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِنْ دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهَا تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لكم آياته. كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لعلكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين اهدنا الطراط المتقيم قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون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 أنا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر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 وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وَهُمْ يخلقون ولا يفتدون ولا يقصدون يص... من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حياته ولا نصر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِمْ هَذَا إِلَّا إِلَّا إِذْكُ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آقَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وجورا. وقالوا أساغير الأولين استتبها فهي كمنا عليه بكرة وأقيلا قل أند الذي يعلم الجر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مكتورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحسي الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة فعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وذكيرا وإذا ألبوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هلالك كثورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القلد التي وعد المستقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نتعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح نُورًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ آتُم أضَلَّنْتُم عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا تُبْهَانَ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَوْلَاتٍ مَسَّعْتَهُمْ وَلَاتِمَ مَسَّعْتَهُمْ وَآبَأُوا حَتَّى نُذْكِرَ فقال تَذْلَك بما تقولون فماَا تَتقيون نَقر فماَاقَقال تَذْلَكم بما تقولونَ فمَا تَتطمونَ قَسَ وَلا نَقرى وَمَ يَظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما قبلك مِن قُُ ذِقُوا عَذاابًا كب وَما سَلنا قَدنةَ منِن المُؤسَدين إَّ إهُ لا يَأقونَ الطعام وَمشونَ في الأثواب وَجَعَلَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَسَنَرَى رَبُّكَ بَقِيراً الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيا تنعبد وإيا تنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالم سبحثن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلهم غذاء أحوى سنقرنك فلا تنتى إلا ما شاء الله له يعلم الجهر وما يخفى وليسرك للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يقشى ويتجنبها الأشقى فالذي يطلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وَلَا فْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَتْ مَرَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ هَذَا لَكِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَأُنْسَى الله أكبر الله سمع الله لمن حمده صفنا ونقع الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يعلم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 عليكم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المكتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قل هو الله أحد الله خمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا أحد الله أكبر الله أكبر مع الله, الله, الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا فيما أعطيك وقنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه لا من جاء منك إلا إليه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو بك من جهد البلاء وجرة الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عثمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرةنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شفر يا رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اسم والعدى والغنيمه من كل شر والفوز بالجنه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليها من قول او عمل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين اللهم رحمتك, نرجو. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أن اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق لا اله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين سبحانك ربنا سبحانك ربنا نشهد الا اله الا نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك سبحان الذي لا ينبغى التسبيح الا له سبحان الذي لا ينبغى التسبيح الا له سبحان ذي الجبروت والملكوت والخبريا والعظمة سبحان الله وفي حمده عدد خلق ورضا نفسه وزنه عرشه وميدان كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى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 وأجود من سؤل وأجود من سؤل وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرض الذي لا ندلك كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن ترصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وترصى فتغفر وتعصى فتغفر أغرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب لك مفضية والسر عندك عدانية الحلال ما أحلل والحرام ما والدين ما شرعك والأمر ما قضيك والخلق خلفك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم الله وأنت الله الروم الرحيم نسألك بنور وشك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الليلة وأن تجيرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ووالدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك النعيم المطير الذي لا يحول ولا يدود اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيدة والأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد ومرافقة محمد قضى الله عليه وسلم في أعلى سنة الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نأوذ بك من زوار جمتك وتحول عافيتك وفجاءة نغمتك وجميع تخطك برحما d كي يا أرحب الظالمين اللهم اصلح حوال المسلمين اللهم اصلحえ حوالى المسلمين في كل مكان اللهم كل المسلمين في بدل الصين اللهم كل المسلمين في بدل الصين اللهم, اللهم كل المسلمين في مصر وسوريا وفي اليمن والعراق واليزيات وفي كل مكان يا رب العالمي اللهم اشبر نصابهم اللهم تكبر مصابهم اللهم اكزهم شر والاشراء وكيد الفجاء اللهم اكزهم شر والاشراء وكيد الفجاء اللهم اذرهم من بعد خوفهم ام لا. اللهم اذرهم من بعد خوفهم ام يا رب العالمين اللهم اجعل زيارتهم عامره بالتوفيق والسنه اللهم احمل عليهم الامان يا رب العالمين اللهم اجعل هذه البلد امنا مطمئنا والسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه البلد امنا مطمئنا والسائر بلاد المسلمين اللهم انصر اوطاننا واصلح شؤوننا ولا تخذلنا اللهم وفق ولياننا بتوفيقك وانصر بتأييدك اللهم اuffقه لما فيه طلاح الإسلام والمسلمين اللهم اuffقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين ربنا أن تقبل منا إنك أن تستذبين عليم و شبعا لينا إنك أن تتوع القرحيم سبحان ربك رب العزة في عما ننتظرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و صل plAhama على sallam محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الله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 الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.